جعل بلاد المسلمين كفارا اصليين جعل بلاد المسلمين كفارا اصليين وهذا كما قال المصنف هذا كذب وبهت ما صدر ولاقي يعني من شأن الاسلام محمد صلى الله عليه ورحمه تعالى ولا اعرف عن احد من المسلمين ان يحكم على بلاد المسلمين اذا ثبت هذا الوصف ان يجعلهم كفارا اصليين لا يعرف ان احد منهم من المسلمين فضلا عن اهل العلم والدين بل الكل مجمعون على ان بلاد المسلمين لها حكم الاسلام في كل زمان ومكان بي الوصف لاتى ذكره الذي مر معنا وانما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الانبياء او الملائكه والصالحين ويجعلونهم اندادا لله رب العالمين او يسندون اليهم التصرف والتدبير كائنات القبورين فاولى الذين وقعوا في الشرك الاكبر هل يد فارقوا الاسلام فلا يقال فيهم مسلمون اذا فرق بين النوعين الاول الذي عنى به المصنف ولا اعرف عن احد من المسلمين انه حكم على بلاد المسلمين ان لها بل كل مجمعون على ان بلاد المسلمين لا حكم اسلامي اذا لم يقع منهم ناقض مما من وقت الاسلام يعني لم يطبق عليه على جهه العموم ثم بينا انه اذا وقع الشرك الاكبر فثم امر اخر قال فهؤلاء يتكلم الناس في كفره وشركه وضلاله يتكلم الناس عموما اما انهم مشركون هذا لا شك فيه وانما البحث فيما يتعلق به هل هم كفار اصميون ام انهم مرتدون وهل البلاد بلاد اسلام ام انها بلاد كفر اما في كفر ويعيان من تلبس بالشرك هذا محل اجماع ليس بخلاف بل ينتمى لهذا فالشغل سبحانه وتعالى لم يعني ما يتعلق بم الفاعل فاعل الشركه اللي هو مجمع عليه وانما تكلم الناس فيما اذا وقع في الشركه الاكبر هل يكون كفرا اصليا او يكون مرتدا وهل البلاد بلاد اسلام ام بلاد كفر هذا الذي تكلم فيه الناس وام كفره في نفسه وانه مشرك وليس بمسلم هذا محل وفاق اجماع قالوا المعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل ذلك ممن ياتي بالشهادتين فعلى ذلك اي شركه الاكبر مما ياتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحده بالكفر والرده ولم يجعلوا كافرا اصليا وقد عرفنا ان ثمه تفصيلا فيه في المساله وهنا قد عرض لي كلام صنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد ولذلك قال ما رايت ذلك يعني جعله كافرا اصليا لاحد سوى محمد بن اسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد قد عرفنا ان كلامه محمول على من نشا على على الشرك حد ان يكون شركا يكون كافرا كفرا اصليا كافرا كفرا اصليا وكلامه في تطير الاعتقاد بعد ان ذكر انواع مما يقع من المشركين قال الرحمن تعالى وهذا دال على انهم لا يعرفون حقيقه الاسلام ولا ماهيه التوحيد وصارح ايضا كفارا كفرا اصليا لا تدم الى الاصل فلا يحكم عليهم بما ذي بكونهم مرتدين وسبق كذلك الاشاره الى كلام شيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابو بطين في الدرر جزء العاشر صفحه 419 سئل عن كلام صنعاني فقال قوله فصاروا كفارا كفرا اصليا يعني انهم نشؤوا على ذلك نشؤوا على على ذلك فهل يذ يحكم عليهم بكونهم كفارا كفرا اصليا فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الامور الشركيه وهذا اشمل ما يكون بالاقرار من الشيخ ابو طين هنا لكلام الصنعاني لكن حمله على من نشا على على الكفر حمله على من نشا على على الكفر ولذلك قلنا فيما تقدم تقريره ونلخصه ان عباد الاوثان على نوعين مشركون على نوعين منهم من هو كافر كفرا اصليا ومنهم من هو مرتد وجعل الجميع مرتدين في نظر وجعل الجميع كفارا كفرا اصليا كذلك فيه في نظر بل لابد من التفصيل في الوصف الذي قام به لان وصف الردة هذا مقيد في الشرع هذا مقيد فيه بالشرع في هنيدي لابد من النظر في تحقق الوصف قد عرفنا ماذا ان الاسماء لها حقائق الاسلام التوحيد والكفر والشرك الى اخره فلابد اذا وصف به ان يقوم به حقيقه المسمى مسمى لسمي وكذلك الرد لها لها حقيقه عنيد لا يصح ان يقال مرتد الا اذا انتظم به من تلك الحقيقه وتبقت كلمه الفقهاء على ان المرتد هو الراجع عن دينه بمعنى انه ثبت له اولا عقد الاسلام عقدا صحيحا بطريق شرعي ولو اسلاما حكميا ولو اسلاما حكميا ثم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام حينئذ نحكم عليه بكونه مرتدا واما اذا لم يثبت له عقد الاسلام ونشا على النواقد ودين اخر هل يد لا يحكم عليه بكونه مرتدا بل يكون كافرا كفرا اصليا ويكاد تتفق كلمه الفقهاء على هذا المعنى واذا نظرت في كلامهم في تعريف المرتد وجدته على على هذا النحو ولذلك قال ومر معنى كلام القدامى المرتد هو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر راجع اذا لابد ان يتحقق فيه معنى الرجوع يثبت له اولا وصل الاسلام ثم بعد ذلك يرتكب ناقض من نواقض الاسلام فنحكم عليه بانه رجع اذا رجع من دين الحق الى دين باطل واما من باطل الى باطل هذا لا يقال فيه رده لا يقال فيه رده وانما لابد ان يثبت له وصل الاسلام اولا وتذلك ذكرنا كلامه تيميه في الصار المسلول الجزء الاول صفحه 159 فالمرتد كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل بما يناقض الاسلام بحيث لا يرتمع معه كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل بما يناقض الاسلام بحيث لا يرتمع معه اي مع اصل الاسلام وهذا هو المكفر الناقض الذي يعتبر ناقلا له من وصف الاسلام لوصف الردة اذا من حيث الوصف ومن حيث الحقيقه لا بد من النظر في عباد القبور من اجل تنزيل الوصف عليه فمن ثبت له عقد الاسلام هذا موجود يكون مسلما يبلغ وهو مسلم وحينئذ يقع في ماذا في الشرك الاكبر ونحكم عليه بكونه قد ارتد والعصر انه مسلم فانتقل من الاسلام الى الى الشرك واما من كان ابا عن جد ونشأ على الشرك الاكبر حينئذ لا يقال فيه قد انتقل عن الاسلام الى الى الشرك بل هو كافر كفرا اصليا ولذلك ثمة فوارق مما ينبني على التفريق ثمة احكام شرعيه تترتب على وصفه بكونه مرتدا أو وصفه بكونه كافرا كفرا أصليا قد عرفنا أن هذا ليس خاصا بعباد القبور بل يدخل حتى الطوائف فيه ماذا الطوائف التي حكمها العلم بكفره الباطنية و... ونحوهم قال ابن تيمين رحمه تعالى في الفتاة والجزء الثامنة وعشرين صفحة خمسمائة واربعة وثلاثين عقد مقارنة بين النوعين بين المرتد والكافر الأصلي قال وقد استقرت السنة إذن عندنا السنة ثابتة عن نبي صلى الله عليه وسلم قد يدل عليها بيب الكتاب كذلك يعني ثبت من جهه الكتاب ومن جهه السنه القوليه والعمليه واجمع عليها الصحابه رضي الله تعالى عنه حيث اثبات الفهم قال قد استقرت السنه بان عقوبه المرتد اعظم من عقوبه الكافر الاصلي حين اذا حصل خلط بين الامرين فثم عقوبه اذا سوى بينهما او جعل المرتد كافا اصليا او بالعكس قد فرق الشرع بين العقوبتين حينئذ لابد مماذا وقوع الخلط سببه ماذا التصورات نرجع الى الاصل لان المرتد والردة لها معنى شرعي كالإسلامي والتوحيدي والشركي والكفر والصلاة والصوم والزكاة هذه لها معاني شرعيه لها مسميات النظر فيها بهذا الاعتبار حين يريد ان تنزل الوصفه اولا ثم تحكم عليه بما حكم الله تعالى بناء على اثبات الوصف قال وقد استقرت السنه بان عقوبه المرتد اعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة ثم ذكر منها قال منها أن المرتد يقتل بكل حال من بدأ الذين هو فقط بكل حال بخلاف الكافر الأصلي ولا يضرب عليه جزية ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذم بخلاف الكافر الأصلي إذن لابد أن نميز بين هذا وذاك قال ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتن عند أكثر أهل العلم قال ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر العاصلي في تبصيل يعني أهل الذمة أو غيره إلى غير ذلك من الأحكام إذن معرفة هذه الأحكام فرع لإثبات أولا الفرق بين المرتد وبين الكافر العاصلي هل الشرع فرق بينهم؟ نعم بالإشماع أن المرتد هو الراجع عن دينه ما هو الاسلام ثبت له اول العقد الاسلام ثم بعد ذلك ارتكب ناقضا قولا او عملا او اعتقادا ويمكننا ان كنا لا نبحث عن ذلك لعدم الوقوف عليه لكن يدل عليه القول والعمل والكافر اصلي والذي نشا بين نشا على كفره او كان من ابوين كافرين وسبق تقرير ان مما يحكم عليه بكونه كافيا اصليا ان يولد من ابوين كافرين قد عرفنا ان الصور ثلاثه اما ان يولد الولد اولا ثم بعد ذلك يحصل او تحصل رده من الزوجين او الابوين ها فالحكم انه مسلم ثانيا ان يحصل حمل ثم تحصل الرد من الابوين فيه خلاف في ثلاثه اقوال ثالثا ان يولد بعد بعد الرد يعني يحصل الحمل والولاده بعد رده الابوين هذا هو الكفر الاصلي وهذا الذي نعنيه وان وقع نزاع بين العلم فالصواب انه ماذا انه كافر كفرا اصليا ولا نحكم عليه بانه مرتد لماذا لانه لم يثبت له عقد الاسلام اصلا فمولذ ان ولد ولد كافر نحكم عليه بماذا بانه كافر هنيدي لو مات طفلا نقول هذا داخل في كلام علم اطفال المشركين وما يتعلق بهم في الدنيا نحكم عليهم بالكفر ولا يصلى عليهم من اخرهم واما باعتبار الاخره فلينظر فيه اعتبار ماذا الامتحان نحو ذلك اذا في الدنيا نحكم عليه بما بما هو ظاهر ما هو الظاهر انه ولد من ابوين كافرين فالحكم حينئذ يكون حكم الابوين هكذا لا من حيث الرده لا نقول توث الرده الضعيف لماذا لانه يلزم منه الا يوجد كافر اصلي مطلقا لانك اذا رجعت لا نشاه الشرك من قوم نوح كانوا على التوحيد من لدن ادم عليه السلام الى قربه قوم نوح وقع الشرك كانوا على التوحيد ثم حصل الشرك صح او لا هؤلاء الذين اشركوا كانوا ماذا كانوا مرتدين ثم تناسلوا وتناسلوا الى ما شاء الله تعالى تناسل هذا يكون ماذا ها تكون ذريه تابعه لي لابويها باعتبار الكفر لا باعتبار النوع الاصل فالاول جد الاول حصل منه ماذا رده فيكون مرتدا ثم بعد ذلك الاحفاد يكونون ماذا كفارا اصليه لو لم نقل بهذا لم تنع وجود التفريق والتفريق حاصل بالاجماع اجمع العلم على ان ثما فرقا بين بين النوعين كيف نميز لنميز لن الا بهذا والمساله فيها ماذا فيها خلاف التعيين القول بوجود الكاف الاصلي متفق عليه لكن من هو هنا وقع نزاع بيننا بين العلم لكن يبقى الاصل وماذا ما فيه خلاف يعتبر والصواب ما ما ذكرناه ولذلك قال ابن قدامه وام من حدث بعد الرد من حدث عن وجد من الاولاد بعد الردة فهو محكوم بكفره محكوم بكفره لا نقول مرتد لماذا؟ لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه والمرتد لا يجوز استرقاقه لماذا؟ لأن استرقاقه هذا يبقيه قد حكم الشرع بماذا؟ بقتل بالإجمع أجمع أهل العلم على وجوب قتله واختلفوا فيه بالاستتابة وأقصى ما قيل بالاستتابة أنها تكون شهرا حينيذ لابد من قتله واسترقاقه بالإجمع هذا يبقيه مدى العمر الى ان يموت حل صار مصادما مصادما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه اذا نظر يكون به بهذا الاعتبار قال لانه ولد بين ابوين كافرين ويجوز استنقاقه لانه ليس بمرتد هكذا عبر ابن قدامه ليس بمرتد نص عليه احمد وهو ظاهر كلام الخراقي وابي بكر وقال في الكافي وان ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافره جاز استرقاقه لانه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين وكلام واضح بين يدل على ما ذكرناه يؤكد ما ذهب اليه الصنعاني رحمه الله لان مصنفه ظاهر ما نقله عن الشيخ سلام محمد الوهاب رحمه الله انه ينازع مطلقا دون تفصيل لكن هذا فيه فيه نظر ولذلك قال في الانصاف مرداوي قوله ويجوز استلقاق من ولد بعد الردة وهذا المذهب معتمد عند الحنابله على المذهب المفتى به هو هذا ان من ولد بعد الردة فهو ماذا فهو كافر كفرا اصليا قال وهذا المذهب سواء ولد في دار الاسلام او دار الحرب نص عليه عليه جماهير الاصحاب جماهير الاصحاب ولد المرتد اولاد المرتدين يعتبرون كفارا اصليا اذا على المذهب يكون ماذا الصنعاني يكون موافقا لله للصوم حتى على على المذهب فالمساله خلافيه قال في الوسيط في المذهب محمد الغزالي قال في الجزء السادس صفحه 429 واما ولد المرتد ولد المرتد فان تراخت الردة عن الولاده فالولد مسلم تراخت يعني تاخرت الردة عن الولاده والولد مسلم ولد اولا ثم ارتد والولد نحكم عليه باحتمال الاصل فان علقت مرتده من مرتد يعني حملت ففي الولد ثلاثه اقوال فالولد ثلاثه اقوال احدوها انه كافر اصلي والثاني ان له مرتد يردد بعد البلوغ بين الاسلام والسيف ويكون اسوه ابويه والثالث انه مسلم لان علقه الاسلام باقيه في المرتد والاسلام يعلو اذا هذا فيه خلاف فيه خلاف اما ما كان قبل الرده فلا شك انه مسلم اولا واحده بقي النزاع في ماذا في ما اذا حملت به علقت به ثم ارتد عين يد الواقع النزاع كافر ناصري مسلم يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا مساله محتمله اما اذا ولد بعد الردى فنقطع بانه ماذا كافر كافر ناصري والشافعي رحمه الله تعالى له كلام يميز فيه بين النوعين من وقع في الشرك وكان مقيما عليه وبين من وقع في الشرك وكان مقيما عليه يعني نشا عليه وبين من امن ثم وقع فيه في في الشرك قال فين الام الجزء الاول صفحه 294 قال رحمه الله والذي اراد الله عز وجل ان يقتل يعني مثل سلفيه هذا الذي اعنيه اذا ورد من كلام السلف حينئذ الخلاف يعتبر ماذا يعتبر القول سلفيا له له اصلا والذي اراد الله عز وجل ان يقتل حتى يتوب وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمُ الَّذِينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ مُفَصِّلًا بَعْدَ ذِكْرِ الْآيَةِ فمن لم يزل على الشرك لم يزل يعني نشا على الشرك وهو مستمر عليه لم يزل تدل على الاستمرار فمن لم يزل تفهم او تؤكد هذا المعنى بالمقابل اذا ارتبس عليك قسم حين تنتظر فيه القسم المقابل فمن لم يزل على الشرك مقيما لم يحول عنه الى الاسلام الذي يعبر عنه بعضهم بهذا المشرك الاصلي مشرك لم يحول عنه الى اله الاسلام يعني لم يدخل في الاسلام بل هو من عباد الاوثان ونشأ على عباده القبور والاوثان قال لم يحول عنه الى الاسلام فالقتل على الرجال دون النساء منهم فرق لو كانوا مرتدين لما فرق لان الصواب ان المراه اذا ارتدت تقتل خلاف الاحناف من بدل دين فقتلوه الصواب ان من هذه تشمل الذكر والانثى خلافا لي نحن الحنفاء الذين خصوه بما ذمي بالذكر والصواب انها انها عام فلو كان الشافعي رحمه الله تعالى يرى انهم مرتدون وليس كفارا اصليين لما فرق بين الرجال والنساء بل حكم حكما عاما على الرجال والنساء وانما الكافر الاصلي هو الذي فرق بين الذكر والانثى قال فالقتل على الرجال دون النساء منهم قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن انتقل عن الشرك الى ايمان ثم انتقل عن الايمان الى الشرك فرق او لا فرق او لا النوع الاول لم يزل مقيما على الشركه لم يحول عنه الى الاسلام اذا نشع على على الشركه الواجب قتله لكن فرق بين الرجال والنساء النوع الثاني لا حصل له ايمان ايمان شرعي فدخل في الاسلام ثم بعد ذلك انتقل عنه الى ال اش هذا هو المرتد فكانه قال النوع الاول من المشركين هو المشرك الاصلي والنوع الثاني هو المرتد فرق بين النوعين قال ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيبة فإن تاب قبل منهم وإن لم يتب قتله إذن الأول لم يستتاب لأنه كان في الأصل ليس عند الإستتاب والثاني يستتاب الأول فرق بين الرجال والنساء والثاني سو بين الرجال والنساء إذن هذا له أصل أم لا؟ له أصل كبير هناك قال وان لم يتب قطن قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاع يعني هنا الشافعي على عاده السلف الاستدلال بما نزل في الكفار في غيره لم يعرف ان هذه ايه نزلت في الكفار فلا تعم احدا الا عند المتاخرين احفاد داود قال هنا ثم الشافعي اورد حديث عثمان بن عفان انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس قال الشافعي اخبرنا سفيان بن عيينه عن ايوب ابن ابي تميمه عن عكرمه قال لما بلغ بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان علي رضي الله عنه حرق المرتدين حرق المرتدين او الزنا مع انهم نشؤوا في ماذا كانوا في ظاهرهم الاسلام لم تنسب الى الاسلام قال لا اله الا الله وهنا الانتقال باعتبار الظاهر لا باعتبار اقامه الحقائق يعني الحكم عليه بكونه قد ارتد او لا العبره بالظاهر ليس بكون ماذا فارق الحقيقه او لا قال حرق المرتدين او قال الزنادقه قال لو كنت انا لم احرقهم ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عاملوه معامله المرتدين قال ولا محركهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لاحد ان يعذب بعذاب الله قال الشافعي اخبرنا مالك ابن انس عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينهم فاضرب عنقه قال الشافعي حديث يحيى ابن سعيد ثابت ولم ارى اهل الحديث يثبتون الحديثين بعد حديث زيد لانه مقاطع ولا الحديث قبله على رايي قال ومعنى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر بعد ايمان قفرن بعده بعد, بعد ايمان قال ومعنى من بدل قتل يدل على ان من بدل دينه دين الحق دينه دين الحق وهو الاسلام لا من بدل غير الاسلام من انتقل من باطل الى باطل هذا لا يقال فيه ماذا يقتل فلو كان ثم ذمي وكان في ايدي المسلمين وكان يهوديا فتنصر او كان نصرانيا فتهود نقتل من بدل دينه فقتلوه قل لا حديث لا يشمله وإنما يختص بماذا من بدل دينه الذي هو حق فانتقل عنه الى الى باطل ولن يكون حقا الا اذا ثبت له ماذا عقد الاسلام عقد الاسلام اذ الرده مختصه بمن ثبتت له ها ثبت له عقد الاسلام وليس على على اطلاقه قال رحمه الله تعالى يدل على ان من بدل دينه دين الحق وهو الاسلام لا من بدل غير الاسلام وذلك ان من خرج من غير دين الاسلام الى غيره من الاديان فانما خرج من باطل الى الى باطل ولا يقتل على الخروج من الباطل انما يقتل على الخروج من الحق او الاسلام لانه لم يكن على الدين الذي اوجب الله عز وجل عليه الجنه وعلى خلافه النار وما نشا عليه المشرك هل هو دين الحق الجواب لا هل رتب الله تعالى عليه النجاه من من ال من النار ودخول الجنه لا ليس هذا انما هو باطل ان يريد نكون خارج ماذا ها من باطل ان لا اله الا الله اذا انتقل والا يبقى على ما ذعلى اصلي وهو الشرك قال لانه لم يكن على الدين الذي اوجب الله عز وجل عليه الجنه وعلى خلافه النار انما كان على دين له النار ان اقام عليه قال الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام وقال من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الى قوله من خاصم وقال في الام كذلك الجزء الرابع صفحه 75 فكل من خالف دين الاسلام وذلك اذا ثبت من اهل الكتاب ومن اهل الاوثان فان ارتد احد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم ان ارتد اذا سمت له عقد الاسلام ثم بعد ذلك ما ارتد كان من عبدت الاوثان ثم اسلم فارتد حينئذ نزل عليه احكام الردة او كان من اهل الكتاب يهوديا او نصرانيا ثم اسلم ثم بعد ذلك ارتد يريد ان نوزع عليه احكام الرد هذا نص واضح بين يدل على ما ذكرناه سابقا لا بد من التفريق بين مشرك مرتد وبين مشرك هو كافر اصلي قال فكل من خالف دين الاسلام من اهل الكتاب ومن اهل الاوثان الحكم عام اهل الاوثان عباده القبور يدخلون او لا هم داخلون في ذلك عباده القبور ومن اهل الاوثان فان ارتد احد من هؤلاء عن الاسلام كان مسلما ثم بعد ذلك تنصر او تهود او عبد الاوثان وهذا تجعله كذلك دليلا فيما نذكره فان ارتد احد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا العكس وقطع الله الولايه بين المسلمين والمشركين اذا هذا يتعلق بهذه به المساله العظيمه وهي ان ثم فرقا بين المشرك الذي نحكم عليه بكونه مرتدا وهو الذي ثبت له عقد الاسلام به طريق شرعي صحيح ثم بعد ذلك تلبس بالشرك فلا نقول بانه كافر كفرا اصليا وانما نقول هذا مرتد ومن نشا على الشرك ابتداء هذا نحكم عليه بكونه ها بكونه كافرا كفرا اصليا ان ولد من مرتدين قال هنا وعلل هذا القول يعني الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى بانهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمه الاخلاص فلم يدخل بها في الاسلام مع عدم العلم بمدلولها وشيخنا لا يوافق على ذلك ولما اقف على كلام شيخ محمد رحمه الله تعالى لكن لا بد من التفصيل فيما فيما ذكرناه سابقا ولكن نعم قال بعد ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة والمقذوتة والمتردية وما رايت شيخ الاسلام اطلق على بلد من بلاد المنتسبين يعني ظاهرا الى الاسلام تسبيلا ظاهرا الى الى الاسلام انها بلد كفر ولكنه قرر ان دعاء الصالحين وعبادتهم للاستعانه وللغاثه والذبح والنذر والتوكل على انه مصائد بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهليه الضالين من الاميين والكتابي وهذا تقرير عام عند سائر العلماء انهم يقررون ذلك باعتبار الاطلاق والنوع ولا يعنون به ماذا تنزيل الحكم الا في من تلبس به الا في من تلبس به ولا يحمل ولذلك لما نسب اليه رحمه الله تعالى انه يكفر بالعموم نفى قال لا نكفر بالعموم وانما نكفر من من فعل الشرك فرق بين النوعين ان نقول بالعموم معنى ماذا ان هذه البلد اصل وماذا انهم كفار باعتبار الاصل من تلبس ومن لم يتلبس فنفى رحمه الله ذلك فعند اذا اطلق الكلام في كلامه العلمي فيما يتعلق بتاصيل مساله الشرك وان الفاعل اراد به من احدث ولا يريدن به ماذا من لم يحدث فرق بين بين النوعين ولذلك قال هنا فظن هذا ان لازم قوله لما اصل المساله بهذا الاعتبار انه يحكم على هذه البلاد انها بلاد كفر وهذا ليس بلازم ولو لازم فلازم المذهب ليس ليس بمذهب نعم ذكر الحنابلة وغيرهم ان البلده التي تجرى عليها احكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر وهذا من المسائل المهمة كذلك كالمسألة السابقة تمييز بين بلد الإسلام وبلد الكفر وقد عرفنا أول أصل في هذه المسألة أن المسألة خلافية لأنك سترد باطلا كبيرا عظيما مسألة خلافية حينيذ لا يقال بأن مسألة قطعية وأن المنازع فيها قد نازع في فرض من أفراد الكفر ببطاوت لأنه ثم قولا اليوم قد يسري كفر بين بعض الناس أن تكفير المجتمعات التي يعبر عنها بأن مجتمعات جاهلية لوجود الشركة والديمقراطية ونحو ذلك أنه صار أصلا من أصول الدين بل جعل جزءا لا يتجزأ من الكفر بالطاوة فمن لم يكفر حينيذ المجتمعات الجاهلية يحكم عليه بكونه لم يكفر به بالطاوة ومن لم يكفر بالطاوة حينيذ لا يثبت له ماذا عقد الإسلام لا يكون مسلمة فإما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا موجودا عندها إما أن يكون مرتدا وانما يكون كافر اصليا النشء على ذلك من ابوين لم يكفراه المجتمعات فهو كافر اصلي فهو كافر اصلي وذكر بعضهم انه من 200 سنه لا يوجد الناس اليوم الا كفار اصليين لا يوجد الناس اليوم الا من هذا النوع شكل هذا مذهب الخوارج وليس مذهب السنه واهل الجماعه فالتمييز بين النوعين ومعرفه ان المساله فيها خلاف بين اهل العلم هذا اصل واصل فيه في هذا الباب ومر معنا ان جمهور الفقهاء على ان مناط اسمه غلبة الاحكام غلبة الأحكام فمتى ما غلبت أحكام الكفر فالديار ديار كفر قد يعبر عنها بأن دار حرب هذا موجود في كلام العلم والتيمية تارت تقول دار حرب وهي كفر أو دار كفر غير حرب حليد جعل القسمين داخلين تحتها جعل القسمين داخلين تحتها المصطلح وهو مصطلح من فقه دار حرب وإذا غلبت أحكام الإسلام فهي دار إسلام ويحكم لأهل يبي بالإسلام قال قال هنا وبحثهم كما ذكرنا سابقا في الاسم لا لا في الاعيان فالدار التي يغلب عليه حكم الاسلام فهي دار اسلام والدار التي يغلب عليه حكم الكفر فهي دار الكفر وذكرنا كذلك قول الشيخ ابو طين في مجموعه الرسائل والمسائل النجديه الجزء الاول صفحه 655 قال رحمه الله قال الاصحاب يعني الحنابلله الدار داران يعني نوعان لا ثالث لهما لا ثالث له وما ذكر ابن تيميه اما في هذه واما في تلك يعني ان يجمع بين بين الوصفين وهذه يدل على ان المساله ليست قطعيه عنده الا لم اجتهد رحمه الله تعالى قال الدار داران دار اسلام ودار كفر فدار الاسلام هي التي تجري احكام الاسلام فيها وان لم يكن اهلها مسلمين وان لم يكن اهلها مسلمين لان احكام الاسلام عامه من من الاسلام عامه من, من الاسلام كيف عام الاسلام عندنا ثلاثه مسائل عندنا حقيقه الاسلام وهو ما كان مسلما باطنا وظاهرا يعني يتحقق عنده ماذا الايمان بالله والكفر بالطاغوت باطنا ونظاهرا وعندنا اسم الاسلام وما يدخل فيه ماذا من اظهر الاسلام وقد يكون في الباطن يكون كافرا فالمنافق يعتبر ماذا يعتبر مسلما اسم الاسلام هذا لا يثبت الا لمن اظهر الاسلام الاسم باقي ماذا احكام الاسلامي إثبات أحكام الإسلام لا يسلزم ثبوت الاسم صحيح؟ إثبات أحكام الإسلام لا يسلزم ثبوت الاسم بمعنى ماذا؟ أنه قد تكون ثم بلد كلهم يهود أو نصارى دفعوا الجزية صار الحكم له المسلمين إذن تجري أحكام المسلمين على هذه البلد إذن يحكمون بالإسلام؟ يحكمون بالاسلام هل يلزم ان يكون المحكوم مسلما الجواب لا اذا عموا هذه المصطلحات احكام الاسلام فان تجري حتى على الكافر الذي هو كافر اصلي يهوديا كان او نصرانيا حينئذ اذا اجريت احكام الاسلام على بلد لا يلزم ان يكون ماذا ان يكون مسلمين وكذلك اذا اثبت اسم الاسلام لا يلزم قيام الحقيقه فاخص الاوصاف المسلم ظاهرا وباطنا وهذا لسنا مكلفين به شرعاً أبداً إنما هذا يكون بينه وبين الله تعالى نحن مكلفون شرعاً بإثبات الإسلام ظاهراً حكم الظاهر وأما ما يتعلق بي البلد التي لا يكون فيها مسلم هذا الذي ذكره هنا قال هنا وإن لم يكن أهلها مسلمين وغيرها داروا كفر إذن متى ما أجريت أحكام الإسلام فالدار دار إسلام هل يشترط في ذلك أن يكون أهلها المحكمون أن يكونوا مسلمين ليس بلازمين ليس بي بلازمين فاذا امن بعض او اليهود النصارى بالجزيه فدفعوا الجزيه ايمان مقيد هنا ليس دخولهم بالاسلام امنوا بالجزيه فدفعوا الجزيه فان اذا حكمت تحكم بالاسلامي تجري عليه احكام المسلمين ولا يستلزم ذلك ان يكون ماذا ان يكون مسلما ضرب المثل هذا لابد منه قال هنا ولذلك قال ابن قيم في احكام اهل الذمه الجزء الثاني الصفحه 728 قال الجمهور اذا قال الجمهور اذا مثلا ماذا؟ ها خلافيا قال الجمهور دار الاسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها احكامه الاسلامي وما لم تجري عليه احكام الاسلامي لم يكن دار اسلام وذكرنا كذلك كلام الشيخ سليمان السحمان في كشف الاوهام والالتباس صفحه 94 قالوا اما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة غيرهم ان البلده التي تجري عليها احكام الكفر ولا تظهر فيها احكام الاسلام بلده كفر تجري عليه احكام الكفر معنه لا تحكم بالاسلام وانما تحكم بماذا به بالكفر يعني ما يسمى الان اليوم بالقانون الوضعيه هذه ليست بلده اسلام بل هي بلده كفر وما ظهر فيها هذا وهذا جمع بين امرين فقد افتاء شيخ الاسلام لتيميا بانه يراعى فيها الجانبين فلا تعطى حكم الاسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من من كل وجه وهذا ذكرناه فيه في النقل عنه رحمه الله تعالى وكذلك ذكرنا فيما فيما سبق ان اشتراط تحكيم الشرع لا بد منه يعني لا يكفي ان يقال ان تجري احكام الاسلام ويراد به اظهار الشعار بل لا بد ان يكون المهيمن هو الاسلام مهيمنه الاسلام يعني لا قوانين وضعيه ولا ديمقراطيه فاذا وجدت هذه نحكم عليه بماذا بكونها بلد كفر لكن لا يستلزم تنزيل الحكم على على الاعيان فقلنا الارض والبلد ها تابعه ومتبوعه البلد تابعه ومتبوعه تابعه اذا لا تكون متبوعه لو كانت متبوعه لا يوجد مسلم على ارض حكم عليها بكونها بلد كفر اذا لا يوجد في اوروبا احد من المسلمين بالتا نحكم بماذا بكفر هذا لازم له هذا لازم ويريد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وكانت بلدا بلد كفر اذا لا لا يكون الانسان تابعا للبلد بل العكس وذكرنا كذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن حمد تعالى أن البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلامي تجيب الهجرة منها وكذلك ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن حمد تعالى في الدورة الجزء التاسع صفحة 392 مبين أن إقامة الشعع لا يكفي لابد أن يكون ماذا المهي من هو الشعب وذكر قصة بني عبيد القداح قال وأظهروا شريع الإسلامي وإقامة الجمعة والجماعة ونصب القضاة المفتين لكن أظهروا اشياء امين من الشرك مخالفه الشرع وحكم العلم بماذ به بكفره اذا لابد ان ضمن مع شرائع الاسلام ان يكون المهيمن هو الشرع واما دون وجود المهيمن وهو الشريعه فقد قال به بعض الفقهاء يعني لا يلزم بذلك ماذا انه اذا حكم بكون الشعائر اذا كانت ظاهره ان يحكم على البلد بكون بلد اسلام ان يكون مقرا بماذ بالكفر به من غير ما انزل الله ليس بلازم البحث في ماذا متى نطلق هذا الوصف من جهة الشرعي متى نقول هذه بلد إسلام هل المناطم حكم فقط إظهار الشرائع ولو حكمت بغير الشرع أم أنه لابد من اجتماع الوصفين نقول لابد من اجتماع الوصفين وهناك من قال بأن مجرد وجود الشعائر فهو كافر ما هو كافر يأتي كذلك كلام من رجل برحمة الله تعالى إذن قال هنا وظهر منهم ما يدل على النفاق فأجمع أهم العلم على أنهم كفار على أنهم كفار مع انهم قد اظهروا شعائر الاسلام اذا لابد من الجمع بين بين الامرين وذكرنا كذلك كلام المستحمان رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثامن صفحه 491 ان الحاكم قد يكون مرتدا ولا يلزم من ذلك ان تكون الدوله مثلا او النظام يكون مرتدا ولا يلزم من ذلك ان يكون البلد بلد كفره لانه باعتبار وصفي لان رده الحاكم ردتان نوعان رده باعتبار ذاته فيكون كافرا كمن انكر معلوم من الدين بالضروره او اباح الخمر في نفسه لكنه لا يحكم الا بماذا بالشرع فالحاكم يعتبر مرتدا كافرا لكن الدوله تعتبر ماذا او البلد تعتبر مسلمه تعتبر بلد اسلام لان لا تحكم الا به بالشرع تجري عليه احكام الاسلام ولا تجري عليه ماذا احكام الكفر اما هو ففي نفسه يعتبر كافرا وقد يكون ماذا قد يكون النظام كذلك كافر يعني يحكم به بغير الشرع فيجتمع فيه ردتان من جهتين قال رحمه الله تعالى فاذا كان لاهل الدين حوزه واجتماع على الحق وليس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم ولا مانع يمنعهم من ذلك وكون الولاه مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار وهم مع ذلك لا يجرون احكام الكفر في بلادهم لا يحكمون بغير الشرع انما يحكمون بالاسلام ولا يمنعون من اظهار شعائر الاسلام ومع كونهم مرتدين نحكم على الدوله على البلد بماذا بانها بلد اسلامي <تصفيق> بانها بلد اسلام هل بينهما تعارض لا لانه لا يلزم لا يلزم من كفر الحاكم كفر الدوله لا يلزم ولا يلزم من كفر الحاكم الدوله كفر الرعيه ليس بينه تلازم وحصل خلط اليوم في تلازم بين هذه الامور الثلاث قد يكفر الحاكم ويكون النظام دوله اسلاميه وقد يكون ثم كفر في تحكيم غير شرع الله تعالى ويبقى البلاد بلاد اسلام على قول بعض الفقهاء على قول بعض الفقهاء والا قلنا بان حكمت بغير الشرع هذا انتقد جزء من مسمى بلد الاسلام لا بد ان يكون مركبا بين الجزئين ان يكون المهيمن هو الشريعه وان يكون شعائر الاسلام ظاهره اما وجود الشعائر دون الشريعه هذا لا لا يكون بلد اسلامي والمساله خلافيه مساله خلافيه وفي الدرر الثانيه الجزء التاسع صفحه 254 في سؤال موجه لي الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وهذا فيه فائده انه تردد بمعنى المساله ليست قطعيه سئل عن ماذا قال اذا كان في البلده وثن يدعى من دون الله ولم ينكرتبه هنا قال ولم ينكر يعني لم تحصل ما هذا الدعوه الى الى ابطال ورد ماذا ما يعبد من دون الله تعالى هل يقال هذه البلده كفر او بلده اسلام فاجاب لا ينبغي الجزم باحد الامرين لاحتمال اذا نفى الجزم باحد الامرين لوجود ماذا لوجود الاحتمال مع انه في ظاهره الاصل انها بلده كفر لوجود الشرك ولم ولم ينكر ومع ذلك منع من الوصف لوجود الاحتمال لوجود الاحتمال واجاب الشيخ بعد ذلك الشيخ عبد اللطيف عبد الله ابن عبد الرحمن ابو بطين بعد جواب عبد الرحمن انلحق به والسؤال كان البلده التي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر نتبه هذا كلام ابو بطين لو كلام جيد فيما يتعلق بتكفير المشركين ومع ذلك هذا الكلام له حينئذ نجمع بين هذا وذاك فتنظر في المساله التي لا لا جدال فيها ولا نزاع وهي مساله العذر بالجهل في فاعل الشرك ونحو ذلك هذه مساله قطعيه لا نزاع فيها وبين الحكم على البلد بكونه ماذا بلد اسلام او بلد كفر فانظر كلامه هناك وتجديده فيما يتعلق بتنزيل الحكم على فاعل الشرك وانظر هنا فيما يتعلق بالتوسعه فهي الحكم على البلد بكونه بلد اسلامي سئل ماذا قال قال هنا قيل له البلده التي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر ما معنى الشرك فيها ظاهر يعني لا ينكر وليس بخفي باق على ظاهره والشرك فيها ظاهر مع كونهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مع عدم القيام بحقيقتها لانه اذا فعلوا الشرك لم يقوموا بها بحقيقتها ويؤذنون ويصلون الجمعه والجماعه مع التقصير في ذلك هل تسمى دار كفر او دار اسلام قال رحمه الله ابو طين فهذه المساله يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلده كل اهلها يهود او نصاره عرفنا انهم اذا دفعوا الجزيه صارت بلده اسلامه وهم يقولون ماذا يعتقدون الكفر ويصرحون به بالتثليث ومع ذلك حكمنا على بلدهم بلدا اسلاما بلدا اسلاما اذا هؤلاء المسلمون الذين يوجدون في بعض البلاد مع وجود مشاهد الكفر من باب اولى احرى هذا قياس جلي واضح بي اذا سمينا هذه البلد التي لا يوجد فيها الا يهود ونصارى بلد اسلام لوجود المهيمن فحينئذ هذا من باب اولى واحرى هكذا فهم رحمه الله تعالى لم يشدد هنا في هذا الباب كتشديده في ما يتعلق بمساله العذر بالجهل كان بعض طلبه العلم يظن انه لا بد من طرد الباب كليا هذا مجمع وهذا مجمع هذا مجمل لا لا يرز مسائله فيها نزاع يجب ان يتسع صدر طلبه العلم يقال فيها نزاع ولو كانت المساله متعلقه بكفر اكبر واصغر لا من نحن نتبع ماذا؟ نتبع كتاب السنة يعني نتبع الدليل إذا شدد الدليل في موضع ولم يحكم بإسلام مطلقاً ولم يعذى الله بجهل ولا تأوين وتققلن به ولا إشكال وإذا جاء وسع في باب آخر ولو كان نوعاً من الشرك ما المانع أن نقول به؟ بس كذلك حين إذن نكون متبعين فيما يشدد فيه وفيما يوسع فيه وهنا رحمه الله تعالى قاس على بلد لا يوجد فيها الا يهود او نصارى قال فهذه المساله يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلده كل اهلها يهود او نصارى انهم اذا بذلوا الجزيه صارت بلادهم بلاد اسلام وتسمى دار اسلام فاذا كان اهل بلده نصارى يقولون في المسيح انه الله او ابن الله او ثالث ثلاثه انهم اذا بذلوا الجزيه سميت بلاد بلاد اسلام بذلوا الجزيه فقط فكيف اذا بنيه المساجد وكانوا يفعلون ما يفعلون من من الشعائر فبالاولى فيما ارى ان البلاد التي سالتم عنها وذكرتم حال اهلها اولى بهذا الاسم ومع هذا يقاتلون لازاله مشاهد الشرك يعني مساله ماذا المقاتله غير مساله الحكم على بلد بكونه بلدا اسلاميا تم فرق بين المسالتين قد دخلت بعض الناس بينهما يعني اذا امتنعت طائفه من طوائف المسلمين في الاصل او بلد اسلام تنع عن الاذى مثلا ولم يؤذنوا يقاتلون أو لا لا يقاتلون لا يسترزل من ذلك أن يكونوا كفارا فالبحث في كونهم أو في أن بلادهم تسمى بلاد إسلام هذا شيء وشيء آخر فيما يتعلق إذا امتنعوا عن واجب من من الواجبات لا نخلط بين المسألتين ولا نأتي بكلام العلم فيما يسمى بالطائف المتنعة فنجعله فيه في الإسم وإسقاط الإسم أنها بلاد كفر نحو ذلك فرق بين مسألتهم حكم عليهم بكونه البلد بلد إسلام ولوجود مشاهد الشرك وظهورها قال يقاتلونا لابد من ازالتها هذا واجب مجمع عليه قال ومع هذا يقاتلون لازاله مشاهد الشرك والاقرار بالتوحيد والعمل به بل لو ان طائفه امتنعت من شريعه من شرائع الاسلام قتلو وان لم يكونوا كفارا ولا مشركين لا تلازم بين بين المسالتين ودارهم دار اسلام وحكم العلم التميمي رحمه الله تعالى انه انه مجمع عليه ثم قال في الجزء الاول صفحه 235 لان دارهم دار اسلام وحكم الاسلام غالب عليها غالب عليه يعني بالشعائر الله اعلم وان كان الشرك موجودا فيه كثير وان كان الشرك موجودا فيه كثير هذا الذي نراه ونعتقده يعني علق الحكم هنا بماذا بشعائر الاسلام بشعائر مع وجود مظاهر الشرك الاكبر ومع كونه لم لم ينكر بل صار ظاهرا حينئذ هذا تبره ماذا قياسا على مساله اثبات دار الاسلام مع وجود اليهود والنصارى وذكرنا كذلك كلام الامير رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء ال27 صفحه 143 والبقاع تتغير احكامها بتغير احوال اهلها فقد تكون البقعه دار كفر اذا كان اهلها كفارا ثم تصير دار اسلام اذا اسلم اهلو الى اخر كلامي رحمه الله تعالى او طويل الجزء ال27 صفحه 103 واربعين. وكذلك في الجزء الثامن عشر صفحة مئتين واثنين وثمانين قال وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسق ليس صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة صفة عارضة بحسب سكانها فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكان والكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت لم يعرض إلى مسألة الهيمنة لم يعرض إلى مسألة الهيمنة وهذا أولياء الله هو كثير في كلامه العلمي فيما يتعلق ب الحكم على الكون الدار دار دار اسلام او لا ينظرون الى الى الشعائر ينظرون الى الى الشعائر ولم يلتفتوا الى الى غيرها ومن حجج الجمهور هذا زياد على ما مر من حجج الجمهور ان العبره بالشعائر ما بوب له البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب ما يحقن بالاذان من الدماء باب ما يحقن بالاذان من الدماء ثم روى بخاري أو في غيره كذلك بسندي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى بنا قوما قوما كفار أو لا كفار أصلية ليسوا مسلمين كان إذا غزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر يعني انتظر إلى الصباح وينظر فإن سمع أذانا كف عنه أذانا فقط لم يرى صلاة ولا مسجدا إلى خير وإن بمجرد سماع الأذان ولا شك أن الأذان من شعائر الإسلام قوم كفار في أصلهم أصليون يعني مش لكون إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم أذانا كف عنهم قال فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغارا قال إغارة هي تبيية العدو ليلا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر وخيبر هذا متأخرة فانتهينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذان الركبه وركبت خلف ابي طلحه وان قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا الينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس يعني الجيش قال فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر الله اكبر خريبه خيبر ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذر نرجو رحمه الله فتح الباري والمساله قديمه هذه منصوص عليها ليست اجتهاديه فلا نحتاج الى اسماء مستعاره ولا مؤلفات ولا مذكرات تكتب باسماء لا نعرفها وياتون ويؤصرون هذه هي المسائل مساله مضبوطه قديمه قال البروج في فتح الباري في فوائد هذا الحديث الجزء الثالث صفحه 440 صفحه 440 طبع الطارق عوض الله قال ابو رجب رحمه الله تعالى ومنها اي من فوائد هذا الحديث وهو المقصود بالباب وهو المقصود بهذا الباب انه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الاذان فرقا ما بين الدال الكفر والد الاسلام مع ان الحاكم ما هو كفر او الاسلام الكفر قطع الاشكال فيه قوما كفار عنيذ نقول ما هذا الاصل فيهم انهم يحكمون بالكفر هذا مقطوع به نحتاج لنص ومع ذلك جعل الاذان فرقا بين دار الكفر ودار الاسلام ذلك الكفر ودار الاسلام قال ومنها وهو المقصود بهذا الباب انه صلى الله عليه وسلم كان يجعل كان يجعل كانت كان تدل على استمرار ولذلك من هي من صيغ العم عند بعض الاصوليين انه كان يجعل اذان فرقا ما بين دار الكفر ودار الاسلام فان سمع مؤذنا للدار كان حكم الدار كحكم ديار الاسلام تحكم ديار الاسلام يعني مسلمون وسيات النص على, على ذلك قال فيكف عن دماهم واموالهم وان لم يسمع اذالا اغار عليهم بعدما يصبح قال ابن رجب اذا اولا جعل الانسان هذا الشعيره من شعائر الاسلام جعله فرقا بين دار الاسلام ودار الكفر قال ابن رجب وفي هذا دليل على ان اقامه الصلاه توجب الحكم بالاسلام على الفرد وعلى الجماعه فان الاذان انما هو دعاء الى الصلاه فاذا كان موجبا للحكم بالاسلام الاذان موجبا للحكم الاسلامي اذا القول في ما سبق حكم ديان الاسلام اراد بماذا تشبيه فقط من حيث ماذا من حيث الاحكام المترتبه على اثبات وصف الاسلامه العصمه والكف عن, عن القتل قال فان كان فاذا كان موجبا للحكم بالاسلام فالصلاه التي هي المقصود اعظم اولى ولا يقال انما حكم باسلامهم بالاذان لما فيه من ذكر الشهادتين هذا خاص بالمعذن ذاته لان الصلاه تتضمن ذلك ايضا هذا تعصيب ثم نزل الى التنزيل قال رحمه تعالى فاذا راينا هذا المهم هو شاهدنا فاذا راينا يعني رؤيه بصريه رايت بعين من ظاهره يصلي ولا سيما في دار الحرب يعني في دار المسلمين هذا مفروغ منه انتهينا منه من يعيش بين المسلمين ورائيته يصلي تحكم عليه بماذا به بالاسلام بمجرد صلاته في دار الكفر هو الذي اعناه هنا او دار لم يثبت انها دار كفر او دار اسلام فرات من يصلي تحكم عليه بماذا بالاسلام تحكم عليه بما بالاسلام هذا هو الشرع وهذا هو الاصل قال ولا سيما في دار الحرب او دار لم يعلم انها دار الاسلام دار الاسلامي قول الناسيه ما اراد ادخال هذه الصوره على النص عليهم باب اولى فلو رايت شخصا يصلي وهو في فرنسا ماذا تحكم عليه تحكم بالاسلام نعم تحكم بالاسلام لان هذه من شعائر الاسلام ولا يفعلها الا الا مسلم الباطن لسه مسؤول عنه انت مسؤول عن بماذا بما بما اظهر قال فاذا رايت من ظاهره يصلي ظاهره يصلي يركع ويسجد ولسيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار إسلام حكمن بإسلامه لذلك يعني لمجرد الصلاة لمجرد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الأذان فقط بل صار ثم إلحاق ليس في الكفر بل في الإسلام لأن المؤذن كم يكون واحد قطعا أو يجعله اثنين أو ثلاثة وعشر أن يزيد فحكم على القوم كله بما ذبيب الإسلام بإلحاق من لم يؤذن بمن بمن اذنا ليس العكس كما هو شائع اي <تصفيق> لذل نقول ماذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان فالحق من لم يؤذن بمن اذنا فيه في الحكم الشرعي كذلك اذا رايته يصلي ولو كان في بلد الكفر حينئذ نحكم عليه بماذا به بالاسلام الحكم يكون تابعا للشريعه ليس لرائك ولا لمزاجك قال حكم نبي الاسلام لذلك وهو قول كثير من العلماء وهو ظاهر مذهب احمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بالكف عن دار يسمع فيها الاذان وهذا الحديث يدل على الحديث السابق او يرى فيها مسجد لانه من شعائر الاسلام من روايه ابن عصام من المزني عن ابيه وكانت له صحبه وفي اثباته كلام من تميز استدل به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا بعث جيشا لمن بذلكفر أوسرية يقول لهم اذا رايتم مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا وهذا معناه ثابت لا اشكال فيه النصوص الشرعيه تدل على هذا وان كان هذا اللفظ فيه شيء من, من الضعف قال خرج الامام احمد وابو داود والنسائي والتلمذي وقال حسن غريم وقال ابن المديني اسناد مجهول ابن عصام لا يعرف ولا ينسب ابوه قال بعد ذلك من وجب رحمه الله تعالى وحاصل الامر ان الداره ان سمع فيها اذان لم يجوز الاقدام على قتلهم ابتداء بل يصيرون في عصمه دماهم واموالهم كالمسلمين يعني حقيقه فان الاذان وان كان لم يسمع من بعضهم لم يسمع من بعضهم الا ان ظهوره في ذلك قوم دليل على اقرارهم بذلك ورضاهم فاما المؤذن نفسه فانه يصير مسلما بذلك لا اشك لان لو نطق بشهادتين ولا سيما اذا كان في دار كفر او موضع لا يخاف فيه من المسلمين ولا ولا يتقي من هذا الحديث وغيره اخذ الفقهاء ان العبره بماذا بالشعائر فمتى ما وردت الشعائر حكمنا على البلد بانها بلد اسلام والنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على شعيره واحده وهي ماذا وهي الاذان فكيف اذا كان يؤذنون والمساجد قائمه والصلاه قائمه ولو في بعضهم الزكاه والقاء والصوم والحج والعمره من باب اولى واحرى صحيح ام لا باب اولى واحرى هذه حجه الجمهور قال هنا قال النووي في شرح مسلم على هذا الحديث وفي الحديث دليل على ان الاذان يمنع اغاره على اهل ذلك الموضع فانه دليل على اسلامه دليل على على اسلامه وفيه يعني الاسلام الظاهر وليس المراد ماذا قيام الحقيقه فانه دليل على اسلامه وفيه أن النطق بالشهادتين يكونوا إسلاما وإن لم يكن بالصدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان قال الشوكان في الشرع العديث في النيل وفيه الأخذ بالأحواط في أمر دمان لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة يحتمل, يحتمل ماذا؟ أن لا يكون على, على الحقيقة من معلل أنهم ليسوا مسلمين لكن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اعتبر الاحتمال فالاحتمال ماذا؟ يكون في تنزيل اسم الاسلام لا في النفي لا في النفي لانه الاحتمال فيما يتعلق بالكفر هذا ليس واردا بل الاصل ما اظهره لكن الاحتمال هنا في الحاق في الحاق من لم يظهر اسلام بمن اظهر كالمؤذن هذا هو المعمول به في في السنه فرق بين الحالتين قال ابن تيميه في النبوات الجزء الثاني صفحه 670 ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الاسلام الظاهره التي تدل على ان الدار دار اسلام تميره هذا في ضال كلامي في موضع عديده ان العبره به شعائر الاسلام شعائر الاسلام واما القول بان هذه الشعائر صارت مشتركه اليوم يقول هذه هذه الشعائر صارت مشتركه بين المشركين وغير هذا لا يقول للزنديق ان لا يعتبر الاذان دليلا على الاسلام والصلاه والزكاه الى اخره لكونه تقع من المشركين الى اخره هذا لا يقع على من زنديق وهذا مذهب الخوارج اليوم قال هنا مثل وشعائل الإسلام الظهر التي تدل على أن الدار دار إسلام كالأذان والجمع والأعياد قال أو في الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غاز قوما لم يغز حتى يصبح فإن سمع أذان أمسك وإن لم يسمع أذان أغار بعدما يصبح هذا لفظ البخاري ولفظ المسلم كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال خرجت من النار عن عصام الموزني الحديث السابق الذي ضعفه برجب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث السريه يقول اذا رايتم مسجدا او سمعتم مناديا فلا تقتلوا احدا رواه ابو داود الترمذي وابن ماجه اذا هذا من حجج الجمهور في اثبات ان الشعائر كافيه الشعائر كاف يك ونحن نضيف للادله الاخرى ماذا انه لابد من هيمنه الشريعه نجمع بين هذا وذاك لان هذا كذلك معتبر لدله تدل على ان من لم يحكم الشرع فليس بمسلم اذا لابد من من اضافتها ولذلك جاء في فتاوى اللجنه الدائمه الجزء الثاني 11 صفحه 51 في سؤال مشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دار حرب او دار كفر ما هي الشروط جواب كل بلاد او ديار يقيم حكامها وذو السلطان فيها حدود الله ويحكمون رعيتها بشريعه الاسلام وتستطيع فيها الرعيه ان تقوم بما اوجبته الشريعه الاسلاميه عليها فهي دار اسلام راعوا ماذا الحكمه راعوا الحكمه وكل بلاد او ديار لا يقيم حكامها وذو السلطان فيها حدود الله ولا يحكمون في الرعيه بحكم الاسلام ولا يقوى المسلم في على القيام بما وجب عليه من شعائر الاسلام فهي دار كفر الى اخر كلامه وهذه في في زمن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى يعني الفرق بين الدار والدار مراعات ماذا الحكم والشعائر يبقى الموقف في من جعل مناط الحكم ماذا الشعائر دون الحكم لا يلزم ذلك اذا قال بعض اهل العلم ان هذه البلد بلد اسلام ان يقتضي ذلك تكفيره لانه زكى ماذا او مدح او اثنى طاغيه مثلا ويجعلون ما ذا كانه تزكيه او تاييد او عدم تكفير قال لا ليس بلازمه ليس بلازمه لان من مسمى بلاد الاسلام عندهم انه يطلق على ماذا من اظهر الشعائر ولو كانت محكومه ب بغير الاسلام فمتى ما وجد هذا الشعائر حكم عليه بالاسلام لا يلزم من ذلك انه قد اقر الكفر لاكن الذي الحكم به غير شرع الله تعالى ثم فرق بين بين النوعين لان بعض الناس كلما سمع احد يقول هذه بلده اسلام قال هذا لم يكفر بالطاغوت لم يكفر به فكفروا ليكون ماذا قسم البلده ها بلده اسلام وهذا في احكام الديار احكام الديار يبقى ماذا ما يتعلق بعين الشخص هذه سنفرده ان شاء الله تعالى بي بسلسله لكن ناتي ببعض الاقوال هنا لاهميه المساله وترابط البحث جاء فيه حديث الصحيحين وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك يعني في الظاهر يعني اتوا بالكلمه ظاهرا واتوا بالصلاه ظاهرا وبالزكاه ظاهرا والصوم ظاهرا اما الباطن هذا ليس الينا فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم واموالهم هذا يترتب الحكم الشرعي على ماذا على الاسلام ظاهرا لا على حقيقه الاسلام والا لما حصل فرق بين الاسلام الحكمي والاسلام الحقيقي قال عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ما معنى وحسابهم على الله يعني باطنهم الى الله اكل سرائرهم الى الله هذا يدل نص واضح بين على ان العين قد ياتي بالظاهر فنحكم عليه بكونه مسلما وعما في الباطن فقد يكون ماذا كافرا ونحن مطالبون بماذا بل النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بماذا بتنزيل الحكم على على مضى قد عرفت ان حكم البلاد الاسلاميه يصدق باظهار الشعائر فاذا اظهر شعيره كالصلاه كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى حكمت عليه بماذبي بكوني مسلما اما كونه قد وقع ويقع الى اخره هذا ليس مكلفا به قال وحسابهم على الله قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم وقوله صلى الله عليه وسلم حسابهم على الله عز وجل يعني ان الشهادتين مع اقامه الصلاه واتاء الزكاه تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا الا ان ياتي بما يبيح دمه يعني ظاهرا اظهر شيئا من القاتل او النواقض او نحو ذلك فما تم اظهر حكمنا به بقتله متى اذا لم يظهر حسابه على على الله قال واما في الاخره فحسابه على الله عز وجل لانه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا فان كان صادقا ادخله الله بذلك الجنه وان كان كاذبا فانه من جمله المنافقين في الدرك الاسفل من النار اذا اظهار الصلاه قد يكون من مسلم حقيقه وقد يكون من منافق كذلك اظهار الكلمه قد يكون من مسلم حقيقه قد يكون من من منافق نحن نحكم بما اظهر ان اظهر الاسلام ولم ياتي بمنافق بهذا القيد حكمنا باسلامه مباشره ولا يجوز حينئذ ان نبحث في باطنه اعتقد او لم يعتقد كفر بالطاغوت ولم يكن بالالهه هذه ليست من أصولها للسنة والجماعة وإنما نحكم على الشخص بما, بما أظهر وهذا النص واضح بي أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله يعني يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ثم قال وحسابه مع الله هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة قد تقال ويتفق الباطن والظاهر وقد يكون ظاهراً لا لباطنة ونحن مكلفون بما, بما أظهر قال أبن رجل وقد تقدم أن في بعض الروايات في الصحيح مسلم ثم تلا يعني بعد قوله وحسابهم على الله ثم تلف ذكر إنما أنت مذكر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم قال والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم بالله عليه قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في المعالم السنن او في الحديث دليل على ان بل هو نص بل هو نص قولي وحسابه مع الله قالوا في الحديث دليل على ان امور الناس في معامله بعضهم بعضا انما تجري على الظاهر من احوالهم دون باطنها لا نبحث في البواطن لا في الامور الدنيويه التي يتعامل الناس بعض مع بعض ولا في غيرها قال وان من اظهر هذا الشاهد وان من اظهر شعار الدين اجري عليه حكمه وهو ماذا الاسلام اذا اظهر شعائر الدين يعني قال لا اله الا الله اجري عليه حكمه ما لم يظهر منه ماذا ما ينقض لان حال القائل الكلمه او الفاعل لما هو شعيره من شعائر الاسلام له حال اما ان يستحب فعلا او قولا ينقض اصلا هذا لا اشكال فيه من اظهر الكفر كفرناه لا اشكال فيه ولا تردد فيه البحث في ماذا في من أتى بشعيرة ولم يأتي بما ينافيها علي ذي نحكم عليه بالإسلام هذا قول واحد قال وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره لا نبحث وكلام أهل علم فيما تعلق بالعلم والصدق واليقين والكفر بالطاوة أرادوا به ماذا؟ هل هم يشرحون الإسلام أو التوحيد بما يدخل فيه المنافق أو بما ينجي في الآخرة؟ مشكله الثاني فبحثهم في اثبات الاسلام الحقيقي هذا يكون بينه وبين الله تعالى فان اذا لا يلزم من كلام العلم فيما يتعلق بماذا لابد من العلم ولا بد من العلم لن تكون هذه الكلمه منجيه له عند الله تعالى من الخلود في النار الا اذا علم لكن نحن في في الدنيا مخاطبون بماذا ان نجرى الاحكام على مجرد اللفظ واما يعلم او لا يعلم يعتقد او لا يعتقد يفعل ناقض في بيته او لا يفعل لست مكلفا بذني حتى في معاملة الناس انت تصلي خلف امام ولا تدري عن احواله قد يكون متواضعا وقد لا يكون قد يكون سها ها فلم ياتي بعض افراد الوضوء احتمالات لو تتبعنا الاحتمالات ما صلى احد الخلف خلف احد صح او لا هذا فيما يتعلق بالصلاه والزكاه ونحو ذلك قال وان من اظهر شعار الدين اجري عليه حكمه فهو المسلمان ولم يكشف عن باطن امنه قال الشاطبي في الموافقات الجزء الثاني صفحه 467 قال ان اصل الحكم بالظاهر مقطوع به يعني الحكم الشرعي بالاجماع لا خلاف فيه الحكم به بالظاهر ان اصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الاحكام خصوصا وبالنسبه للاعتقاد في الغير عموما كيف الاعتقاد في الغير يعني عقيده الشخص احكم عليه بماذا بما يبطن هذا لا وصول اليه البته هذا ادعاء علم الغيب وانما نحكم عليه بماذا بما اظهره بما أظهره إن أظهر الإسلام الكلمة توحيد كلام فيما يتعلق بأصول الدين حكمنا عليه بما بما أظهره إن لم يأتي بمناقض واء ومنافذ قال إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا شرعية وبالنسبة للاعتقاد في الغير عموما أيضا فإن سيد البشر هذا استدلال مجمع عليه من حيث الدليل فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي مع إعلامه بالوحي يوجل الامور على ضواحيها في المنافقين وغيرهم اما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض احوال المنافقين انهم كفار في الباطن اجرى عليهم ماذا حكم الباطن الذي لم يعلم الا من جهه الوحي او بما اظهر لا شك انه الثاني فكيف اذا لم ياتك وحي ولا ياتيك وحي لاصره صح اولى حين يد تحكم به بالظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه وبين الله تعالى واطلعه على قلوب بعض المنافقين ومع ذلك اجرى عليه ماذا الحكم الظاهر اظهر التوحيد اظهر الصلاه نحكم عليه بماذا بكونه مسلم ولا سنكلف في في بواطنهم قال ما اعلامه بالوحي يجري الامور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم وان علم بواطن احوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه يا ليس اثنان فيه من في القاعد بل هي علاه على عموميه وهذا استدلال جيد ولا خلاف فيه بين العلم ان نبينا اوحي اليه وكشف له بعض الغيب المتعلق ببعض القلوب بانهم منافقون يعني كفار في الباطن ومع ذلك قالوا لا اله الا الله صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم واجر عليه ماذا كما الظاهره وكذلك في حديث اسامه وهو محكم فيه في هذا الباب حديث اسامه لما خرج في سريه فعدرك رجلا الرجل هذا مسلم او كافر كافر كفرا اصليا مقطوعا به لا اشكال فيه فادرك رجلا فقال لا اله الا الا اراد ان يقتله الحربي وقال هذا الرجل لا اله الا الله يقول اسامه فطعنته فوقع في نفسي يعني قتله ولم يعتبر ها اللفظه وانما جاءت هذه الاحتمالات التي قد تراود بعض الناس انه قالها كذا وقال كذا ولم يفعل كذا ولم يعتقد كذا قال يقول اسامه فطعنته فوقع في نفسي من ذلك وذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وقتلته عظمه هذه الكلمه قال قلت يا رسول إنما قالها خوف من السلاح هذا والظاهر في قرينة أو لا في قرينة لما رفع عليه السلاح قال لا إله إلا الله إذا من أجل السلاح لا من أجل ماذا إرادة الإسلام ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قرينة السلاح بل وقف مع اللفظ مجردا يعني ظاهرية محظة هنا وهو الواجب شرعا فلما رفع عليه السلاح ظاهر المتبادل من فعله أنه ما قال هذه الكلمة إلا تعوذا فوقف معها ماذا أسامى فقتله لم يعتبر هذا الكلمة فوبخوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوف من السلاح قال أفل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أن هذا ثبت الأول الإسلام حكمه فما زال يكرره علي حتى تمنيت وأني أسلمت يومئذ قال النووي بصرح مسلم على هذا الحديث وقول صلى الله عليه وسلم أفل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها قلبه املأ الفاعل في قوله قالها هو القلب وليس اللسان لانه قد فعل صح اولى ها افلا شققت عن قلبي حتى تعلم قالها يعني قلبه يعني اعتقد ولست مكلفا بماذا بما يعتقد من مدلول الكلمه انت تبين فقط ان مدلول الكلمه اذا لم يعلم لا يدخل به في الاسلام الحقيقي لكن الاسلام الحكم الظاهر هذا بمجرد الكلمه بمجرد الكلمه قال النووي الفاعل في قوله قاله هو القلب ومعناه انك انما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وما ينطق به اللسان وام القلب فليس لك طريق الى معرفه ما فيه فانكر عليهم امتناعهم من العمل بما ظهر باللسان بما ظهر به باللسان وقال افل شققت عن قلبي لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه او لم تكن هذا لسنا مكلفين يعتقد او لا يعتقد لسنا مكلفين انما نبين ان الاسلام الحقيقي والنجاه من النار لن يكون الا باجتماع الباطن والظاهر ولن يحصل اسلام الا بهذا لكن في العين والتنزيل لا نقبل الا الا الظاهر لا نبحث عن عن البواطن قال هنا هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه ام لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب يعني وانت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب يعني ولا تطلب غيره لا تبحث في الناس في بواطنه وانما تبحث فيما اظهروه من اسلام او كفر وقال بعد ذلك النووي فيه دليل يعني حديث اسامه على القاعده المعروفه بالفقه والاصول ان الاحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر هذه مجمع عليه بين بينه لعلمه وقال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين صفحه 457 قال وهذا كما أن كثيرا من الفلاسفة وغيرهم من الزنادقة يدخلون في دين الإسلام يدخلون في دين المسلمين واليهود والنصارى من الشرائع الظاهر يعني يفعلون كما يفعل المسلمون وإن لم يكونوا في الباطن مقرين بحقيقة ما جاءت به الأنبياء كالمنافقين في المسلمين يجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار وقال في درء التعارض كلام أصرح من هذا جزء السابع صفحة 434 قلتوا قبول الإسلام الظاهر هذا كلام نفيس قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه إ teachers ofbeing تعالى إحكام الإسلام الظاهر مثل عصمة الدم والمال والمناكحة والموارثة ونحو ذلك وهذا الذي هو الحكم وق apro الحكم والظاهر يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر يعني عصمة الدم والمال ونصلى عليه الأخير ونزور ونورث الأخير يكفي ماذا؟ الإسلام الظاهر الإقرار الظاهر يعني ان ياتي بالكلمه ويلتزم فعل الصلاه ونحو ذلك قال وهذا يكفي في مجرد الاقرار الظاهر وان لم يعلم ما في باطن الانسان نحكم عليه بما اظهر من الاسلام وان لم يعلم ما في باطن الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها عصم مني دماءهم واموالهم الا بحقهم وحسابهم على الله وقال اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا ان اشق بطونهم هذا من اصول المعتقد اهل السنه والجماعه قال ولهذا يقاتل الكافر حتى يسلم او يعطي الجزيه فيكون مكره على احد الامرين يعني قطعا هنا اما ان يسلم واما نعطيه الجزيه وما يريد ان يعطي الجزيه ما يريد ان يدفع ما اسلم اسلم مكره او لا اسلم مكره واسلام المكره في الاصل لا يقبل لا يصح لكن لما قال الكلمه نجرى عليه ماذا ما اظهر ومن قال لا تأخذ الجزية من وثنيا قال إنه يقاتل حتى يسر قال وأما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الله إذن البحث في مسألتين في إسلام باطن وظاهر وفي إسلام هو الظاهر معاملة الناس بعضهم مع بعض باعتبال الإسلام الظاهر أما النجاة في الآخرة والكلام فيما يتعلق بالآخرة فهو ماذا الإسلام والإيمان الباطن بحث العلم في ماذا في المنجي ولا يلزم من ذلك أنه كلما تكلم في العلم قال المراد به كذا وكذا ليس بلازمه هنا حصل الإلباس هنا حصل الإشكال نزل جميع ما يتعلق به أركان أو شروط كلمة التوحيد على ماذا على الحكم على ظاهره نحكم عليه بماذا لابد أن نعلم عالم الكلمة أو لا اعتقد مدلول الكلمة أو لا عنده يقين عنده صدق أم لا ماذا يفعل فيه فيما إذا خال بالنواقض نحو ذلك فرادوا ان يجمعوا بين هذه المسائل كلها ولا يحكمون الا بماذا الا اذا صرح بالكفر بالطاغوت هكذا بعضهم يقول لابد ان يصرح بالكفر بالطاغوت هذا من كيسك وهذا كله يدل على ان الاحاديث هنا تدل على بطلان هذا الاصل انه لابد ان يصرح بي بالكفر بالطاغوت او يصرح بكفر فلان وفلان والا ما زكي الله سبحانه قال رحمه تعالى واما الايمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الاخر فلا يكفي فيه مجرد الاقرار بالظهر لا يكفي قطعا لا يكفي لا بد من عقيده لا بد من تلازم بين الباطن والظاهر فلا يكفي فيه مجرد الاقرار الظاهر بل قد يكون الرجل مع اسلامه الظاهر منافقا قد يكون الرجل مع اسلامه الظاهر ماذا منافقا لا اشكال فيه وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون وقد ذكرهم الله تعالى في القران في غير موضع وميز سبحانه بين المؤمنين والمنافقين في غير موضع وقال في الدار الجزء التاسع صفحه 211 قال والاسلام الظاهر اسلام الظاهر متى نحكم عليه بكونه مسلما ظاهرا اذا اتى باللفظ وصلى والاسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق صحيح لذلك اسم الاسلام لا يستلزم اثبات الايمان الباطن لان يطلق على الكافر وكل من اظهر من الكفار اظهر الاسلام فنحكم عليه بماذا بكونه مسلما ظاهرا اذا اثبات الاسم لا يستلزم اثبات حقيقه الاسلام قال والاسلام الله الذي يتناور المؤمن والمنافق فالمنافق يسمى مسلما ولا اشكال فيه وهذا محل اجماع والمؤمن لا اشكال فيه يسمى مسلما قال والسعداء في الاخره هم المؤمنون دون المنافقين اذا فرق بين الدنيا وبين الاخر هذا تفريق بين الاحكام في في الدنيا والاخره في في الدنيا نحكم بما اظهر واما في الاخره ف العبره بالبواطن عبره بي بالواطن قال ربنا تعالى والسعداء في الاخره هم المؤمنون دون المنافقين والمنافقون وان اجريت عليهم في الدنيا احكام الاسلام فما لهم في الاخره من خلاق وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحه 351 سابع لذو لملكين صفحه 351 وقد اتفق العلماء قول بتمين اتفق يعني حكى اجماعا وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافق اسم المسلمين ليس حقيقة وإنما مجرد الاسم يجري على ماذا يجري على المنافق في الظاهر لماذا لأنهم استسلموا ظاهرا وآتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة صلوا ظاهرة الباطن كاف لا تصح صلاته صحيح المنافق لا تصح صلاته لكنو في الظاهر ماذا صلى وصام محج إن أخرين قال أكون واتوا بما اتوا به من الاعمال الظاهره بالصلاه الظاهره والزكاه الظاهره والحج الظاهر والجهاد الظاهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم احكام الاسلام الظاهر وقال كذلك في الموضع السابق الفتاوى الجزء السابع صفحه 471 والمقصود ان الناس ينقسمون في الحقيقه في الحقيقه الى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر يجتمع اجتماع في الباطن هو كافر ليس بمسلم ولكنه في الظاهر هو مسلم اذا يمكن ان يكون في الشخص الواحد ماذا آه. مؤمن كافر قل مسلم كافر مسلم اعتباري ما اظهر وفي الباطن يكون كافر لكن هذا الكافر بينه بين وبين الله تعالى قالوا المقصود ان الناس ينقسمون في الحقيقه الى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر والى كافر باطنا وظاهرا قسمه ثلاثيه وقال كذلك في الجزء السابع سفعة ستمائة عشر قال وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيله هو كافر يعني في الباطن فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة ردة ظاهرة قد تسمع من شخص منافق مثلا ناقض من نواقض الإسلام لا يلزم من ذلك إجراء أحكام الكافر عليه لأن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الى اثبات يعني كم مره معنى الذنب او الناقض قد يكون مسورا وقد يكون ظاهرا متى نحكم عليه بكونه كافرا كفرا عاما شيعا عنه اذا اظهر ذلك واما اذا اسره الى بعض دون بعض هذا هو المنافق هذا هو المنافق قال رحمه الله فان كثير من الفقهاء يظن ان من قيل هو كافر ويقصد الباطن فانه يجب ان تجري عليه احكام المرتد رده الظاهر فلا يرث ولا يورث ولا ينال حتى اجرى هذه الاحكام على من كفره بالتاويل من اهل البداع وليس الامر كذلك قال فانه قد ثبت ان الناس كانوا ثلاثه اصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر كافر مظهر للكفر ومنافق مظهر للاسلام مبطن للكفر وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات قرائن منافق ومع ذلك لا تعتمد هذه القرآن ولا يلتفت إليه بل يبقى على الأصل وهو إجراء وأحكام الإسلام على حسب ما أظهر قال وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلمات ودلالات حتى في زمن نبوة بل من لا يشكون في نفاقه أنه منافق ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي أمثاله ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون صحيح أو لا بل بقي زوجته معه لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين من علم أنه منافق وبين ماذا بين زوجته وللاصل على ما في ما في الزمن هذا اما مرتد اما كافر واما مسلم حينئذ متى ما وقع قالوا هذا بينونا كبرى <تصفيق> وليس الامر كذلك <تصفيق> قال رحمه الله تعالى بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القران ببيان نفاقه ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم مسلمون وكان اذا مات لهم ميت اتوهم يعني اعطوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبة العقوبة وتنزيلها هذا لا حكم الشرعي وكذلك ما اطلع عليه من بعض النواقض له حكم الشرعي وكذلك ما أظهره وأشاعه وأذاعه له له حكم الشرع إذن خلاصة البحثين بإجاز أن من أظهر الإسلام بالكلمة أو بفعل شعيرة من شعال الإسلام كالصلاة ونحوها ولم ياتي بمنافق نحكم عليه بما ذبي بكونه مسلما وفرق بين هذه المساله وبين المساله السابقه مما يتعلق بديار المسلمين او ديار الكفري والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين